بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا نوزد زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 Rubu'l-Meşrık ve Mizrib, La ilahe illallah, fatta'khizhu akila. Vascbir ala ma yedudun, vahjerhum hajran jameela. Vazni ve Mukkethbin Nlediğimizkenler ve cehime ve tağman da guscetim ve adaban lima. Yıma terjifleb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 Allah yüksendir geceleri ve günlerini. Alim alemi tıpçu o fatıb alaykom. Fakrâoumât eser عَلِمَ أَنْ سَكُون مِنْكُم الضَّ وَآ خَرونَ فِي الْوضَ بتَغونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآ خَرونَ يُقاتِلونَ فِي سَبِيلِل فَقَرَأُ مَا تََسَّرَ